مَن كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنصُرَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَمَا لِيَقْطَعَ الْيَوْمَ ظُنُّهُ مَن كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنصُرَهُمُ اللَّهُ في يُوسِيرُ لِيَجُودَ نُورُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَمَا الْيُقْطَفَ الْيَوْمَ بِمَا الْيُقْطَفَ الْيَوْمَ هَلْ يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَذْيَبُ فَمَا الْيُقْطَفَ الْيَوْمَ аю hey,